يا لالا له يا لالا له يا لالا له يا لالا يا لالا غاسل كفي منهم صافحت بعض اليدين وقافل بوجيها الهاصة نادي قلب ريد وشايفي شي لي أعوام مالي فيه عين وقاطعن خطلها قاوي بسكين الوكيد وخالص من طيب ظن مواهقني سنين وظاهر اللي عقب عرف العرب عقلا جديد وطايح من عيني رجال عندي كان وين وحاقر منه ويقي سالة وادن بالرصيد ومحتمي من غدر لأصحاب في حصن حصين ولابس لرماح لاقراب ثوب من حديد وماضي مني ما تجي من وقريد من ويلاح تشتهي بعيد المواقب تشخلع الناس والطيب يبين كل عام يطيح تسعه ويصف لي وحيد ويشهد الخير المدار استجار بالأولين أشهد أن رأي التجارب والرأي السديد وأشهد أن رجعت نفسي طلعت كل ما رجعت كل ما رجعت